واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الضمير في قوله جعلناهم يشمل كل المذكورين إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب كما جزم به أبو حيان في البحر المحيط وهو الظاهر وقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الله جعل إسحاق ويعقوب من الأئمة أي جعلهم رؤساء في الدين يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات وقوله بأمرنا أي بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر والنهي أو يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا إياهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد وهذه الآية الكريمة تبين أن طلب إبراهيم الإمامة لذريته المذكور في سورة البقرة أجابه الله فيه بالنسبة إلى بعض ذريته دون بعضها وضابط ذلك أن الظالمين من ذريته لا ينالون الإمامة بخلاف غيرهم كإسحاق ويعقوب فإنهم ينالونها كما صرح به تعالى في قوله هنا وجعلناهم ائمه وطلب إبراهيم هو المذكور في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فقوله ومن ذريتي أي وجعل من ذريتي ائمه يقتدى بهم في الخير فأجابه الله بقوله لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال الظالمين عهدي بالإمامة على الأصوب ومفهوم قوله الظالمين أن غيرهم يناله عهده بالإمامة كما صرح به هنا وهذا التفصيل المذكور في ذرية إبراهيم أشار له تعالى في الصافات بقوله ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أن يفعلوا الطاعات ويامر الناس بفعلها واقام الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة الخيرات فهو من عطف الخاص على العام وقد قدمنا مرارا النكتة البلاغية المسوغه للإطناب في عطف الخاص على العام وعكسه في القرآن فأغنى ذلك عن اعادته هنا وقوله وكانوا لنا عابدين أي مطيعين باجتناب النواهي وامتثال الأوامر بإخلاص فهم يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهونهم عنه كما قال نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه الآية وقوله ائمه معلوم أنه جمع إمام والإمام هو المقتدى به ويطلق في الخير كما هنا وفي الشر كما في قوله وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار الآية وما ظنه الزمخشري من الإشكال في هذه الآية ليس بواقع كما نبه عليه أبو حيان والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وإقام الصلاة لم تعوض هنا تاء عن العين الساقطة بالاعتلال على القاعدة التصريفية المشهورة لأن عدم تعويضها جائز كما هنا كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله وألف الافعال واستفعال أزل لذا الإعلال والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض وقد أشار في أبنية المصادر إلى أن تعويض التاء المذكورة من العين هو الغالب بقوله واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذت لزم وما ذكرناه من أن التاء المذكورة عوض عن العين أجود من قول من قال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 قوله ولوط منصوب بفعل مضمر وجوبا يفسره آتيناه كما قال في الخلاصة فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا قال القرطبي في تفسير هذه الآية الحكم النبوة والعلم المعرفة بأمر الدين وما يقع به الحكم بين الخصوم وقيل علما فهما وقال الزمخشري حكما حكمة وهو ما يجب فعله أو فصلا بين الخصوم وقيل هو النبوة قال مقيده عفى الله عنه أصل الحكم في اللغة المنع كما هو معروف فمعنى الآيات أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل والقرية التي كانت تعمل الخبائث هي سدوم وأعمالها والخبائث التي كانت تعملها جاءت موضحة في آيات من كتاب الله منها اللواط وأنهم هم أول من فعله من الناس كما قال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ومن الخبائث المذكورة إتيانهم المنكر في ناديهم وقطعهم الطريق كما قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر الآية ومن أعظم خبائذهم تكذيب نبي الله لوط وتهديدهم له بالإخراج من الوطن كما قال تعالى عنهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين وقال تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إلى غير ذلك من الآيات وقد بين الله في مواضع متعددة من كتابه أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل كما قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل والآيات بنحو ذلك كثيرة والخبائث جمع خبيثة وهي الفعلة السيئة كالكفر واللواط وما جرى مجرى ذلك وقوله قوم سوء أي أصحاب عمل سيء ولهم عند الله جزاء يسوءهم وقوله فاسقين أي خارجين عن طاعة الله وقوله وادخلناه يعني لوطا في رحمتنا شامل لنجاته من عذابهم الذي أصابهم وشامل لإدخاله إياه في رحمته التي هي الجنة كما في الحديث الصحيح تحاجة النار والجنة الحديث وفيه